وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقوه أمدين قال عسى ربي أن يهديني ثواء السبيل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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فَلَا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون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 وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فجعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري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 ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن ما كنا مرسلين وَمَا كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 وَإذاَا يُطْلَ عَلَيْهِم قوا آمَنَّا بِهِ إنهُ الْ الحَبُّمِ الرَّبِّنَا إنهُ الْ الحَبكُ مِّبِّنَا إا كُ مِْ قَِهِ مُسلِمين أُلَاائِكَ يُؤْتَوونَ أَجرَْهُم الرَّتَينِ بِمَا صَدَرُوا وَيَدَرَأُونَ بالالْحَسَنَ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 وَإِذَا سَمِعَ لَغْوًا وَأَعْرَضَ عَنْهُ وَقَالُوا لنا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أعلم وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِذُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا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 قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كانوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 وَلَهُ الْ الحكممُ وَإِلَيه تُرجعون والْأَبأيتُم إن جَعَى اللههُ عَلَيكُم ليلى سرمَدًا إ يَوْمِ القِيامَةِ مَنْ إهُ غَيْرُ الله يَأتيكُم بب أَفَ تتسعون الأرَأيتُم إِها جَعَلَى اللهَّهُ عَلَكُم إنه رَسَمَدًا إ يَوْمِ القِيامَةِ مَنْ إلَهُ غَيْرُ اللهَّه يأتيكُم بِلَل تَسْكنونَ فِي أَفَل تُبَصِرون وَمِ الرَّحْمَتِهِ جَعل لَكُم الليلى وََّها رَل تَسْكُنوا فِيهِ وَلتَبَتَغوا مِن فَظْضِهِ وَلَعَكُم تَشكرون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 لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أمه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرهَا وَمَنْ جَ أَبِال السَّيئَةِ فَلَا يُجَزَ ال الذيينَ عملِلُ السَّيئَاتِ إللاا مَا كانَوا يَععمللون إِ الذيذ فَربَ لَْيكَ الْقُرآنَ لَرَدُّكَ إلَى معََ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 وَاذْهَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْجُدْ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ لَكَ ۖ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل